في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَتٌُّ مِّنْ خَيْرٍ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أعجبتكم وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى نَادِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْإِنِّي وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ وَإِنْ أُنُكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ رُجُوعًا أَذًا فَاتَّزِلُ النِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّىٰ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّهُوَى بِي وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ أَمْثَالٌ لَّكُمْ فَاتّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعَهُ انما شيطانو قدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا تَنقُوهُ وَتُصْلِحُونَ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ